قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواف الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس